لا ما هو ما في من أراد أن يذهب no, so ما ترضيه والله أرى أن فرق الحاضر لا إلى إلى ذلك مكان لأن الله عز وجل إنما شرع الجهاد مع القدرة وفيما نعلم من الأخبار والله أعلم أن مصر الآن فيها مشكلة من حيث القدرة. صحيح لنا أنه صمدوا، ولكن لانة حتى الآن كيف في يكون الحال فإذا تبين الجهاد والطبع حينذاك نقول اذهب، لأن في ذلك خير، في ذلك خيران. أما الآن ولمسألة عنيّة ما نقول الناس تذهبوا.